وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ بِتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرُشُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم من محسور ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا